فَتَرَوْا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ أَضَلّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ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 سيهديهم ويصلح بالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إنا تشر الله يشركم ويتدد أقدامكم، واللذي لك فرو لهم وأظلم أعمالهم.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 ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخِّرُ الذين آمنوا وَعِنْدَ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَلَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوٌ لَهُمْ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 ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أنعاءهم كمن هو خالد في النار وسقوا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 زادوا زادهم هداو وآتاهم تقوىهم فهل يضرون إلا الساعة أن تأتيه لضعة فهل إلا الساعة أن تأتيه لضعة فقد جاء أشراطها فأن جاءتهم بكرههم فعلم أنه لا إله إلا الله فعلم أنه لا إله إلا الله وَالذَّكِرَ لَنَا بِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَبِالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ